هو الذي جعلكم خلاء ففي الأرض فمن كفر فعليه كفره فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عذ ربهم إلا مقتام ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شركون في السماوات؟ أم أتيناهم كتاب فهم على بينة منه؟ بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضًا إلا غرورا.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 وأقسموا بالله جهدة إيمانهم لإن جاءهم نذير لإن جاءهم نذير إلا يكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا في في الأرض ومكر سيء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 Altyazı